وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بَشَرٌ قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةٌ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْنَ لَرُمْ قُلُوبُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ وَلِلَّهِ الْأَثْمَانِ غَاوِلَنَّ لَنِيْنَ يُرْخَدُونَ فِي أَسْمَاءِ كَانُوا جِزَانَ وَمَن ظَلَمَ قَوْمًا مُّسْتَهْزِئِينَ